بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل لا لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض تيا طوعا أو كرها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 فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إجاءتهم إل الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فاننا بما ارسلتم به كافرون فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا أن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 لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم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 وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر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 وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُوا وَهْوَى عَلَيْهِمْ عَمَا أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٌ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفْ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْ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 نا من بعض الراء مسته لا لِي هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عند أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ.